إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليأتدو به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.